إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور يوم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يوضف فلن تجد له ولا المرشد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أبو النبي إسحاق الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالم إنك حميد مجيد أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو أنا كانت لتوضيح الاحكام من بلوغ المرا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام أحمد الله جيشنا حديث على انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجوا الأربعة يعني أهل السنن. طبعاً كذري هو معلول. دبروا يقمن برسالة الله على سب. أجرار كذا يبسوه خاتم مخير دعنا. طبعاً ليبركان دلائل نخر الدائنين دينا بالكو. بس عكسي ذكر دوا. بس عكسي ذكر دوا. دا يعني رؤية سر يبو. شالله ده هنا لا يجارة. هواش بالجيرة سر يأوو جراتو. أتو تشي عوداست. دتانو مبالغ كي قبادكي. مثلاً لو يأوشتيدا كان ثم نقول وقالوا باذل منكر منكرش عكس الشاذية منكر روايه مخالفه لمن, من لمن مخالفه منه بل ام منكر رواية الضعيف لمن هو اوثق منه الهرجان ثقله بسجل لك شيء اوثق منه يكدي بل ام لن قلنا مخالفة لوی فرهنگتری منکر حدیث که منكر وادل منکر و خوش آدینیا شادهور دوگی استادی صیحه بلامن منکری نخر مم خالقی او کردیا صیحه کشکامه یا که کردی که پیغمبر صلی تو مفردات الحديث دخل يعني یعنی دخوله دخول وقوله تجاوبتي حسبنا اسئله نشس الاسئله تعالى فاذا قرات القران كذلك فاذا قرات القران يشقران نخين ديال اقر القرآن تخين فاستعد بالله من الشيطان الرجيم يعني اذا اردت تقرا القران يعني اقر نيه دو ابو قران الخلاء بفتح الخلاء يودل المكان الخالي لا دائما من درس صور لا صور لاي إنسان دايما كان يخوي درس تونا دري هذا قدوده على تونيا جاء لبو سفر جاء حاجة ويراد به المكان المعد لقبائل حاجة كذا أريخ من دريس ترقةو فإذا أراد قبائل حاجتي بفباين فلا داعي إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول بلامعترض شد شیت صل که از ویناکه بیام نیتی آمده بود صل تا اتوقتی صل آنی ازشی آورد اسی پیش ازی آورد استا فرقیوشی جرآنیه که قدیم زیادی تایبد نبود هرکس دستشون خاتمه خاتم زي ختمت الكتاب ختما كذا ختم وختمت عليه من بابي يضرب بطل والخاتم بفتح التاء وكسرها والكسر أشهر يعني خاتم بشورتر لو يخاتم ما له مورد قارد خاتم صبري خاتم لما سبحان الله الخاتم حلق دون تفصل من غيرها فإن لم يكن فهي فتختن البفاء نوتين مصدا من طوق وخاء المعجم تماما خاتم معنى جدى لغوي القي القيك كو... والكياك لكان لغان جنينات او صفه ان صرايه كذلكني خات الخشده صدقتين قيل القى او القى ذكرني صفه ديوانا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 ونقش فيه محمد رسول الله حديثة الثلاثية لأبوخاريا خاتم غير الثبو إلى الزيوب ونقش كده محمد رسول الله فإلى حديثة واردجينه خاتم النبي مكتوب عليه خاتم في يغمبر صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فكان لا يدخل به الخلق ويبع خارجه طبعا إن كان صحيحا حديثة أما دائما حديثة معلول بيه معلول نبي فإلى واردجين استفادة وإلى واردجين كويس من بعض الحديث ذكره حتى ضعيف يا صاحب قوته استنباطية زيادة كرأت خرابي الدخول دخول الإنسان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله تعالى أو اسمه وصفاته مكروه كإنسان شجع بس أودست يعني مكان القضايا يعني سرقه بسرقه او نابش خوي بعدك خوي يقول صفاتي قال الفقهاء إلا اذا كان دخوله به لحاجه كخجه سرقته او نسياني مثلا نسى لسفري الناس علينا لا شيء لو مطعم معقول أو تو لدر لو تفسد زينة، لو تدشيوهين أبي، أو أختي ليه ذكي، لي خد ديبه، وهذا الاستخدام مبني على القاعدة أو الأساسيات يلبير صون يلبه دزي، ترساي بندزره، يان ترساي لبيب كي، أو أختي درستها، لبر القاعدة كما نقال ان أن الكره تزول مع الحاجة، كره نامي لق حاجبوه، فإن طر غير باقي ولا عاد فلا يمنع عليه هو قاعدتي أما كرته كرايذنا منه كي يشتبهو. ديستيبو. وشيخ الشيخ الدراهم كتب عليها لا إلا إلا الله وكانت في منديل او خليطه يجوز ان يدخل بها الخلاء ان يدخل ان يدخلا أن يدخل... أن يدخل بها أن يدخل بها الخلاء الشيخ الاسلام اذا فرميت اجر درهم شعره درمي يقول لا اله الا الله لنا يجوز وجوب ذكر الله تعالى واسمه. تعالى وابعاد عن كل ما يمس قدسيتها وكرامتها دبي إنسان لا يخيب الوردقال أسمائه خيب الوردقال هموية تعظيمك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنا عاتقهم قلت لهم زاني عاتقنا في نصها. يا واروا دورش في الأخير هم ويك خصيت يكادن وخيبر من يعظم شاعر الله فإن من تقوى القلوب وتحرس شاعرك خيبر ورد قال أتو تعظيم دكين كخدياج ورد اللي تعظيم اقتصار الحكم على الكراهى وذلك أن مجرد ترك الفعل لا يدل على التحريم دبيب وكما كي مكروها نك حرامه. فرقية لما نرسي لما نقول هموشت قوتي واسبينة ميكا معنى يوني حرامه، وهموشت تش قوتي بيكا معنى يوني واسبة لما نقول مقاعدة كمانية كل أمر للوجوب حتى يأتي قرينة يصرفها عن الوجوب وكل نهي للتعليم. حتى يأتي قرنة يصرفها عن التحريم. ششم إباحة اتخاذ الخاتم للرجل. إن درست الإنسان خاتم شنبخو يا بيتن وأن يكتب عليه. ولو كان اسمه فيه اسم من أسماء الله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن. درست الإنسان أقعدنا وكان عبد الله عبد الرحمن عبد الباسط أو لا وان تجينا أو حديثي تلمذي. لقد أبو داود كدائيا هو نا نوتنوا أقواله شملي حفظت أقواله الصحيحة لا أن يخاينيها بلكون مدرجة مدرجة أعز دابينا وأكن الله عليه وسلم حفتم أما المصحف فيحرم إدخاله أو إدخال بعضه المكان المعد للقضايا عاجزة قرآن يان بشرق لقرآن دلوزنية اللي يرقب بيئة أسرقه ولو كان ملفوفا بحائل حتى أقل الله أشتت شجبه لما له من مكانة لا تسامى مكانة مقدسة وقد جاء نعته ووصفه خائب ألو رجال وصفه كردية طبعا نعت ووصفه كشتف إنه لقرآن كريم قرآن جبيلوزة وإنه قرآن مجيد تمجدك كريو برضا دادا وإنه لكتاب عزيز عزتي هي أكتابة وذكر المبارك إلى غير لو جيرين وأنزلنا إليك روحا من أمري ما كنت من الكتاب ولا الإيمان خلال من روحي لقلم دايا حسنا ديما سرف المودي حفتا وحفت حفت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث لكن هذا هو أخرج السبعة أخرج السبعة أقول للمالك مالك جهر صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أقر بيو يسباب السر يقول اللهم اللهم بمعنى يا الله يعني أي خلاي في اللهم إني أعوذ بك خوم دباريزم من الخبض والخدائث او تدخلوا دوال الخبائث عندك دليل خب اول شيطان يرير او شيطان يمنا عقمان ياتسني ها الشتري نسيله شنو تمام ما دام دعائك ديم دعائك يدك انت دوش لدعائك عقمانه عبادتك همو عبادتك سلك خوي الجليل اللطيف وخبير همو عبادتك علتها الا دقي دي زاني انا زاني دعاء بلان يخشني ما اذا رات انسان التكاي نزاني ماذا صحيح موارد بوكردي أتذكي زيادة إلا بسيطة الرئيسة لا أصدر في سبيل وعيلتك يبينتها نعم تتذاري وعيلتك لا أصدر بين وعيلتك صعيفة بواصل عيلتك صعيفين يسألون حجر للسوات أما حجر تقينها سألين إبني ما يعمل دفع حجر تقينها يا يا حجر لولا أنك حجر لولا, لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك لوني منها سألين مالي بيرمبيا لو بدني لاتي هي برمنا سني عيشنا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي <سؤال> كتبي ستة مني نك صحح ستة كتبي ستة نعرف صحح ستة كتبي ستة مخابري المسلم سميني النسائي سرميني ابو داود بين سميني الترمذي شو ابن ماجه حتى من أزالة بعض بي عنده يقولن دارميا بعشرة أبدون هذا عفتم هاي دارمي هاي بدري لا خلنا ده هاي مامي زينكو هذا صح حاليا أوكي تمشي أنا كيم زين القصيد إيه باش طبعا سيج لبارو اي باش كتبيش ستدين سيك تبدي تلوشاي يا مستديم احمد او يك يا شان دارمي يا شان مطليم الملك او سي انا دوي دي بيلو كتبيت ساي الوقتي بلا ما ودوس سير سوبيريكوا اي باشرينا زال ا اعوذ قال اعوذ بي اعوذ بعاذ و معاذ لجأت اليه يعني غوم دا بالخوم ببرست وغير ملجاك وغير اوائك والمعاذ يسمى به المصدر والمكان والزمان كذلك المعاد سيجتا يك مصدره اقرا لي مصدر قلق لك مهما لوزانيني معناياك مثلا قال معنايتي قال ما مصدر يعني قوتي دائما اغنيا ما مصدر اغنيا قال يقول قولا او قوتنا قال يقيل قيلولة وقيلولة. إذن ليك أنا بجري مصدرك معنى أكيد الزعندره عندي. يكسر أما خميرة سبدين. لو ليكرك أنا معاد معاد مصدر دو شو مكانش وزمانشة. حشتيشته لا وقتي. ومعنى اعوذ به يعني أعتصم به بجيب أنا بس واتجو إليه. يعني أعوذ بالله يعني بخوة هذا بستم لقد أعوذ بالله لأنه إنسان بخوي قوة صلاتينية لأنه إن الله حول ولا قوة إلا العظيم الخبث هي لغتان بضم الباء وهو جمع خبيث يشان جمع خبيثة وبسكون الباء كنت بضم الباء خبث خبثة الخبث أجب باكينة هوندي حرف باكين كينة ضمة أقبل أن الخفث بأكيد كما سكون أو معناسيا على الراجع من قوليها للغة دي ويراجع به الشر يعني أخوة لشريب ببعنة ذي لا يوجد لشري ببعنة ذي لا يوجد لشري ببعنة ذي تسكيسان كروتا يبنيه لقضايا حاجي لو أنه شيطان زيادة الزفرة ببعنة ودقيه كواه شمشي لبدا الخبائث جمع خبيثة اي اهل الشر وهو الشياطين خبائث هم اهل الشر شديت شياطين من ضمني بلا هو شيطان ني قال ابن العربي اصل الخذ في كلام العرب المكروه يعني اخويا لو ما من بعدزي فإن كان من من الكلام فهو الشتم وان كان من الملى فهو الكفر كذا مكروه اجلا تو قصدك كان الشتم خبت ينزلوا بالب لا ويا يعني خذ بيا كفرة وإن كان من الطعام فهو الحرام ده طعام مكروه يعني زين طعام حرام وإن كان من الشراب يبه هو الضار ده عرقانة مكروه يعني الضار أقوله شراب يبه ما يخذه من الحديث قل له إذا دخل الخلاء المراد أراد دخوله قولي إذا دخل يعني مكارج نبصده وجوه فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم بمعنى إذا أردت قراءته أجر ويسد بأخواني وجاء في الأدب المفرد لا يجري أدب المفرد البخاري الصاحيكي خوي كتاب بناء الأدب دوسط تدح ليش تداه أدب المفرد يعني المفرد عن صحيح يعني بزياده ماوي صحيحين وفرقي واشتلغي صحيح بخاري هما الصحيحه بلا ما اوين امام البخاري اعتمادي ليس توثيق نخدي توثيق خوي للرجال كاني اعتمادي ليس توثيقي غيري خوي كرديا غيري خوي كرديا لو دوزطو حفتح هذه الزايفه داه عندهم صوت سي ال عن انا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان البيبش تبغاه إذا أراد، أجر البيبش تبغاه لأسأل قدر إذا دخل كان قضيه وشأنه يجمع رسته يعني أجر رمستي بوعي بتبوعي أودعه دوم هذه الاستعاذة اللي يحصل بها المسلم نفسه فلو إيه خلال يا هذه الاستعابه او استعاده لبوتيا لو مسلمان خوي بر تبرز بغلب لباليزي من محاولة الشيطان إذاه وصنجيسه لو يقول شر الشيطان بباليزي ونفق الشيطان حتى لا تصح عبادته لأن الشيطان يكون عبادتك تبعون بيتا فما دام النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بإسمة الله يخاف من الشر وإهله ما دام بغنبالي خواسة الله دعايتك أخوة يقول بباليزي فدي أمتسي فالجدير بنا ان يكون خوفنا اشد فما لا ترى اولادين أولا كدو عيبين دعاي ايمان ودعاء منايا فيغمبر دعاياك يدك عند دعاه مثلا اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اسالك حسن الخاتمه الخاتمة من سوء الخاتمه خوف يغمبر سوء خاتمه في سبيلي ما؟ يا رب رب صلوبين زبيرة هذا زبيرة أتاكم أتأكو يعلمكم أن بدينيكم كأداش ترنيه مزارق سكبكري قصدي بيا خويبي بلام اللي يعلم أمة إن الأمكنة النجسة والقذرة وهي أماكن الشياطين أو شين بيسانة بيسانة شين شين شيطان كان التي تأوي إليها وتقيم فيها. حتى انت المساكين بيغنبوا به الشيطان شيطان لسه خيشومي إنساني خيشومي انساني لا يخشوا انسانيه ليس دول مثل امش تكل انه هيك دول ك انسان استنشاقو لو ديف بالغ في بالاستنشاقي ما لم تكون صائنه مبالغ بك لو, لو دائما دا دا مرتاح يو قال لكم خالدهم بيغنبوا دفع محمد صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري في الانسان مجرد الدم باش. كما عدم الشيطان لنا وخيم مانا لنا كان كانت سيدة كاتل إنه القيم يجدر أو حديثي يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو جاء بريلورو جي كرديت علازك شعر السريق لبو او أو أولاد سلطسك بيته لا سريق خوردنی کم بی آوانه شیطان تسفرده بی ناآدباره کند. تن نانی باغشی بخوی خوردنی باغشی بخوی لواحه دی ناآدباره کانت. گفت لواحه ام بو شیطان زیادتر قوریت دکانت. لی آوانهای دولمان دیشن ملا زوری بگر کافه اکتی بزری زوری بگر طاعوت کنم کتی نه. بلام آوانهای پری اگر این کاریت اگر بترگوا دائماً فقرا و مصابین دائماً أبي الشيطان نيتاند صار تفسر الله تعالى ولا به من الشياطين وشرورهم دبي أما لخوب على سما الشيطان دبي خوب بشر بارين بخليه بالبردكار سلوب تيار لما وأنا الشيطان الشيطان شيطان احسن من الشيخ قبل مجزن داني بيقاته لخزمته يبوين سيدار شيمة خزمته المالية او دي قوت ان تصوري من دراسي هو او مثل لذبر موضع يع يع عرش الشيطاني بيتن او قوته يتيار او مثل نفريني او مثل نفريني الشيطان باقل جهائي هيا خواهب الوردگار بيجا اوانيا قوتا اما نابتان بخومان خومان الشيطاني بارزين بالكدبي خومان بدئي داس خوي بيرودكار، خوي بيرودكار لشري شيطان، فهو المنجيو منهم والعاصم من شرهم هل خوي بيرودكار بطارزي لشريان؟ كنتم وجوب اجتناب النجاسات، واجب الإنسان خوي له بارزي وعمل الأسباب التي تقع تقيم منها. وأو أسباب كانش كان أسباب كان بكاء خوي بيد صح في أحاديث الشريفة أن من أسباب عذاب القبر عدم التلاذين بالبول كذا فرمي الدعو الدك سواب يقله وكان يقل أبوه يقل كان لا تلاذهم بالبول كذا يقله وكان بناء حجودك أنا كخوي فارزي لا ميز ششام فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان فضي او دعائي كوائي انسان تمشابكين اظلمت هي الاسلام ما لو بدي حتى اقل اول كاني كانت باس الإسلام لو كدوه باس يوان لو خلا خلائي أو, او دعائي هي يكشن المسلمون له قولي الدينك حسابي حتى لما اهدس كذبه كالاهدس سيره بس كيف كاتن اقوي اللي بيدك كذبه اول حسابي لما اهدس كذبه كخلقانك هي حسابي لهناك فما باركونش لجوركان، فملا دعاء الدعاء والذكر في هذا المكان، فصيغة جورية وذذ ذكر الدعاء لو شيء هنا، فكل وقت ومكان له ذكر خاص، همو كاتك همو شيء ذكر خاص خويه، كات ذكر جب علينا زي كشي، لون منPATCH ميجة سيجة سيجة سيجة سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أتلا سيجة كي، أجببي سل برضوا مش بكيفنا حبر دبي ليخيلي بس لو على وي او اذا ليو سيجيه اما انا غيري بي بس تخصيصي نكا ماشي يعني تخصيص يكون من الذاكرين ذاكرين الله كثيرا والذاكران يقول له على الذبي طبعا لعبنا درجة لي غفراء لك هو ما تشتل الجري قال العسل البصري لما أحسن البصري قال صديه جريه وفاتك اللهم هي مجمع الدعاء دعاء كبرة يعني يا الله فالدعاء بلفظ اللهم يعني يا الله دعاء اللهم يعني يا الله وهو سؤال الله بجميع أسماء وصفاته يعني دعاء قبر سيرك ده قال بيقول ده هو اسماء فهو دعاو دعاء بالاسماء العسنى والصفات العلى ونجد بذا الاسماء يقال بيقول بس ده اتنين يا كان وقت يقول كان العلماء كان كتبك يقول كتب شيء ده لكن متوسط ولا الحديث لاسماء نتواني فعلي والبقليم برعب الله فعل أسمائيلي والناجلي هو قواعد المثلى كتاب الجزء البقوة قواعد المثلى في الأسماء والصفات الاستعاذة مجمع على استحبابها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول مجمع على استحبابها إجماعي لسلا كوى سنة ساونت البنياني و الصحراء هل يمكن ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من الأمكن الطيب كالمساجد مساجد عندها أذكار ودعية أو مكان شو لا مكانه وقوم زقود يشروا يعني قانوني دهذا يعني تشتري ده هذا ده عندها أذكار ودعاء عندك ذكر ودعاء خوية تناسب ما يرجع فيها مناسب مناسبة لبواي من رحمة الله يفضله الرحمات دي خويا بن قالوا وفض دي فضل لغة العربيه يعني زيادة دلي فضل دال فضلي او بشيله يعني زيادة دال وما لا اوشدان اللي فضل زياده والامكنه الخبيثه كل حشوش واوشل يناسب دخوله أذكار بالبعد عما فيها أوش أو ذكراني إذا قلت كمناسبة نبو شينكاي عما فيها من خباء الجن والمرض الشياطين لما نوي زور بيشياطين لسر بيسيقف كان خدابناه أو بسر بي أيش بيستنيش لسر قفاك كاتي اللي بعبي أولايا كاتي كما قلت من شيطانو نرومينيا قزم بيونية ما خسر بيشياطينيا. لكن يعني لا يمكن ان يكون هناك اشياء لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء لانهم يمكن لسر إيه بقول ما أنت لسه لا أدرسي كذا اللي ما أنت جاي ساتو خاكور كذا ما أنت كذا لسه لوزع ماش كذا أول شيء نبي سالسنا شئني ذن كأنن واروا شئني شياطينن دام الأمكنة الطيبة ما أول ملاكه الكريم البررة شئنا بعك كان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 أعلم أنه ليس كذلك خدا أكبر وردقان دفر من سورة النور الخبيثات للخبيثين كذلك خصبان الشيطان هنا والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبان لماذا يخبر بأن دفر من صلى الله عليه وسلم لكل ساقطة طلاقلطة يعني هل أفتش الساقطة حبيثا لو أن المسلمين القبيبينين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 تی ما که وقتا همش بجري بچری ماسه بجري خوایتی، مبچری بونه کی خوایتی. اثبات وجود الجن والشياطين الشیطان. لیکن آنهاش بالگیه لفر بونی ازندو و شیطانه کن. فانکارم ظلال و کفر. وجود ازندو و شیطانی بکاتن به کافر دهی، به جم راییه لفرانی لانه رد لصريح النصوص الصحيحه هل هو كويس هذا بيني خلقتك معناه بيني محمد مدير الدكاتره ونزول الاشاره الدكاتره مع انه لا علي الصحيحه يا سلام او هيلو بابتانك علي الصحيحه فهو نقص بالعقل نقل او بل هو نقصش العقل هي وضيق في التفكير لا تعني فكر كاتوا فان الانسان لا ينكر ما لم يصل اليه علمه انسان ما بان ينكايش ولا علمي ولا قيش ش اما علمي دول بروجو دي الي داخل الزيتير كل وكيبو لا باقلي خد دكي وانما اذا كان لا يؤمن بالوحي يتوقف فان اكتشاف المجهولات يطالعنا كل وقت بتجديد وما اوتيتم من العلم الا قليلا لبداوي وانما اذا كان لا يؤمن بالوحي يتوقف هذا ايماني بوحي النبي را داستي في محمد صلى الله عليه وسلم هم مشتاكه اليومين روانه كده ما عدا المعتزله كان النبي تاوروا اكثر من المعتزله دين النبي دين كما اللي تقول المعتزله كان دين العقل دين الحلال والحرام بعقل الزندله كبعقل الزندله باش ادي نردني پیغمبران بوصيا لو حلاله حرامه لو لو, لو ما كان كمان بابون يبيعن بلاند دزانين أو حلال بو أو حرام بو عرقك يبيعن بلاند أنا ما أنت زاني عرق حرامه دوا صدم الأرواح الخبيثة الشريرة موجودة المنتشرة أو روح بيسانة بلاوة بلاوة يا لا سيما عند الألبس القابلة لها وكذلك تجدوا في الأماكن القذرة له أو نفس الإنسان دابينيتم شاهدين في غمرة فلمي صلى الله عليه وسلم الفلمي إنسان كان قطنا جنود مجندات ما تعرف من ائتلف وما تناكر من اختلف نفسكاني انسان يموت شي زون ديالو وكلش كششه اواني ليق نزيكم اوي خويدي الناس دي لدو با يكسب هما لي ليق نزيكم تيوا وما تناكر منها اوالدي بيني لدو راه كاع لاشي على خردبيني بدا سوني راس ورا زادي بابتي كشتيا يكسر نفسيا رقم لي كما تعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك فلانت خوش فيه ما تناكرا منها اختلاف دور تكون له لك كما تعلم أن نفسك فلاني مسلمان اوي خواويس خواه يرد لكان لك دوريشن دوري شن خواه يرد لكاني دوري اختلاف يكتر دساني من أحبه الله أحبه بالضبط أو في البيوت التي تكثر فيها المعاصي و أرواب في سعناه بذوري لو زيانا لو شنانا كقناعي ذكره وتظهر ويقل فيها ذكر الله و لو شنانا كواب ذكره خواب الوردقاني كم لذكره هذه الأرواح الخبيثة من الأجسام والبيوت لا يكون منذ <تصفيق> إلى أصحاب الدجل ومدعي علم الغيب لو درس أو نشت همه لكي يدري بسوريا وانا كوالس تكند جانكار دبيني قال والله درم دانا كيمدالنا بس بك الشيخ فلاني طب اخويا يا ابو لميه شاع الذكر اخويا انسان كروك سياته انساني مش الشيخ فلاني ورا وصفه دي اخوي انسان له زي بذره والله اشتكم لي بزقو فلان قسمه شايف بن فلانك ما دبن تمام ادعي علم ومدعي علم الغيب او بتخير الاماكن ونحو ذلك إنما يكون بالأوراد والرقاش الشرعية أوانش لو طالثنا هميبا ورد رقية شريخه خاص بيه وإن الملقن إن الملقن صاحب كتاب شعر بخارية ككتابك هنا يوضيحه سيحاب مجلدة كتاب الشيء براسي كتاب الشيء نازدريه ما معناه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب بهذا الدعاء في هذا المكان. بيغنبا صلى الله عليه وسلم أود وعايله الشعور يدخل فهو اظهر من أن يخبر عن نفسه من انه كان يفعله سبحانك الله بحمدك أشد ولا إله إلا أن نستغفر ونطوب إليك وأخذ الحمد لله رب العالمين